أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون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 ثم صدّقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقلون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 فأصرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون <تصفيق> يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وهم من خشيتهم مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم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 كل نفس ثائقة الموت كل نفس ثائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فاتنته وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواه أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون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 لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفؤون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفح ولَأَنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْط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 قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهُ وأنا على ذلكم من الشاهدين وتَلَّاه لَكِداً أَصْنَعْ مَكُونَ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مدبرين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 قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم من كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم وف للكم من دون الله افلا تعقلون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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِنَفْلَةٍ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا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 وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَن تُمْشَآكِرُونَ وَلَسُلِي مَا نَرِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 فاستجبنا له فكشفنا ما بينه من ضرر وأتيناه أهله وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذكِّف لكلٌّ من الصابرين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 فَاسْتَنْجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ إِنَّ هَذِهِ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 وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّعَ الْوَعْدُ حَقٌّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهن الحسنى أولئك أولئك On hamu bagdun. Innalladinen sabıkatlahun. Innalhusna, ulaik. Ulaik وهم في مشتهى تأنفوسهم خالدون لا يحزرهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَ الْحُسْنَاءُ أُلَاءكُمْ أُلَاءكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهِتَةِ أَنفُسِهِمْ خَالِدُونَ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 وما أرسلناك, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 ان ادري اقريب ام بعيد ما تعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون